112. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 113. فلما منه خلصوا نجيا 111. قال كبيرهم ألم أَنَّ أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله 112. ألم تعلموا أن قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم موثقا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَأْثُرَنَّ الْأَبَى ضَحَّتَ يَأْذَن لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 124. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا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 وتولّى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الفن فهو كذب. قالوا تَالَ تَفْتَأُ تَفْكُرُ يُوسُفَ حتى سَتَكُونُ حَرْضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قُلْ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ